حسنا يا ماذا بحثت عن المخالف نوع أول من غندك لذلك نسر رجائك ما يدل على القصول نعين تلعب أن وخبره مضارع دون عن خبرك هذه جسوة في بين أن وكذا غير يقوم فأنت أموك يجد لانتك حصول قرب حصول نقول حصول نزيد حصل وين حاصلوا الفعركة كابين نسيك بسر وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُونَ يُزْلِقُونَ فَبِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ سوء قلم نحمرك بحثا لمكا تهمتك كهميشي هميشا أدريل داعيا أي تهمت الجنونة احتعانا بأدل اللي قاعدة علم آخر مترفين ومستكبرين هميشا قادتي أنا بقويك دعوتك بأرزشك لزهن المرض ما أسافيتنين عنصور تشهيل لها شخصيتك كعبارة لأقل السالم نفيها لداعي أما كحركة مسائل وقتي الشيء ثابت فيها ثلج إذا أصالت قول وعمل منتظيا وإذا أصالت قول وقت أصالت قول وعمل أما منتظيو أصالة واحد منتظيا كن يعني الريشة عن تيشة عن الرشي الرضكة بنفي عام سفكا كميزات إنسان نبقيا ذلكا القرآن لعين واق قاطع نأمر الرضكة فمن نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون قسم مقرم وهر شيكوا سطريك هر شيكوا عينوس هر مستوريك الساطر تو داعي نعمة خاوانك شيد إمكاني أن يتمشون بيت. جا تناسب أو قسمه مقسم ريجيس. يعني برنت هواو مستولات قلم لطول تاريخ عليل. قشدي مقايضة قلتك سكان أمان. زارد الرات في الكعقة أم عقلان هذا لقطي قشدي. هواو مكاتب براسيكا. هوي كوا ساترين مخالص تريان كرديا. بيدرنا قشدي بابتين. نجغان دينيا. لا و ایدالوژیه له بوله لزیبهیه زن و قبلخیه تا لتک جهانبینی توخیدی که ام عرضی که لتک احکامی که ام عرضی که مزامين فصاحت مزامين بناغتی که ام عرضی که عالی انسان شناسی با عالی كيف نوخ إنسان وقت دس آواتنا ومطلوب الزريف ناس وان بزوانا زريف هاليا دس آواتنا وألفاظ الزريف مغلوب مطلبي كم عزش كم وقت محتوى وجرز الزريف بلا دس آب الإنسان دس آه ولد ولا ما نادر ولد اللي حد إعجازه دسيدارة هو أمداعية دي أمداعية فرش كلي ترقونها في مقصي قانوي كسئة أمقصة عالية لأمثال عالية المزال ميلا إمكاني ينسى شيء بي لذلك كذلك ينبه للشفة شيء إن في جنون, جنون, جنون. جنون اللي إثبات خلق عظيم شو داراي بتترين سجايا وقتصوصيات أخلاقين وانطرح عودة رزعنا استعناء غيري ما أخلاق كان مسلط بسرتوها شمو مسلطو مستعلي بسر قلوقكانا يعني أخلاق وقمو على دستان شولة تتفيقه أخلاقا داراي عالي ترينت هوا لأيين أخروتو هاسفر معلما أخلاقا باش تبينات أخلاقي لتوانيبك أما ناتوا عن أخلاق تتبيقك ناتوا عن الدقيق لجلي خوايا واعمل كانت أخلاق كإيجي وليتوا على خلقي يعني عالم عالمترين خصوصيات أخلاقي كأزالي ببهتنون بروش ومتسلل تتبيقك فيه أما تو دين مقارنشو أو أوليكتون نسبة الجنود لها ما في أصانة أقوذك نفياً صار للدعوة الأثر ما مع ذي جمكية. أما أنا كفيلي خوب الزلان بأقل شعوراً كذالك باسترين صنادق خصوصياتي. حديثاً جد بدعي من جلشي. لحالك أو أمان ديجي قادع على وقت بدعي فلا وشبيه بيه؟ نكفي تشون اواتو ارزو في خشب ولا اعام مكذب حقائق وجود زيباكنو بدروه لو توبتينو فيدهنون فرفرحزاكن تو سازش كاريبكي مدعنبكي مصماريكي معزعت قادعنوي تا اولي شدك تو سازش انشاء مكذبه بس فاته تصويره كامل وناط طقه كل حلاف في النهيم ان بنميم أو تصفات سيده خصوصيات أولا ان هو الحلاف بالجيج و بيجني بو بودروزني و جريكي دروكان بس بنري بتو بو أول ندورون خياء إحساس شخصية ثابت نقول له ما كا جاي يبيش مني بتو بحر جوريس خي هذا لبطوا دين للصور المؤكدة كلام الفاكا بعندرين قسم مرتب القسم ما بيسدريت نعما ما هنا إنه حست للصفات حست إنساني بره منده إنسان برضه يدري بس حيواني بره على خصوصيه سوك. دي في عشاقه مهانته بس في سوقي اول السوق كل سوق قايمه مكانيه بالنسبه له يفاري بقى قام سيني يا كل يوم انا ازوم في انكس ما هي لا ماذا يعني كل شيء كان موجوده عيبنا اللي دغري سوقينا ولا اللي في و ترو تخيل يعني كاتو قبه زلزاني غير بيني و بينه مشاء بينيما ذو الشخانشين ايجاد فاصل بين مردمه اقش برفروزي شرب القادرن تشولني فينه ونفرد عدش منين ناش من قلبنا وقت تتئتي مشاء مثيرين مبالغه يلي دعيم هر خرجوا مترا جوابلتي و نيما من نقع بالخير اجرمالو دارا امكانات في نفس بس هو الوجوده المنعيه كذا وكذا اللي بعده ماكدين اثيم تجاوز فيش بس هو وجوده هالفكره امال كلنا منفذه بدوزته بالتعدي والفرق شيدن وتجاوز بخط ديجرن ثاني كان عشان يعني بار اسمه قناه سرشاني وقربنا كالسير السيد وفي الشرف بقلينا في كل بيان المشتري أعصمة اسم يعني قناهك كحركة إيزال كن لك لمسين أي خال نارج نوري يعني اسم وبار كوندك كوند بي سير التكاملي بوثة ماری همیشه آبکویی. اتولیم انسانی سخت بدن، سخت بر خرد، خشک بر قلب. وش این عفرادی که را آفت و رحمت، بعد ذلك که دوی گشت آن صفت معقولانک و عصی زنیم. زنیم از زنامس. هز وحیوانش تو خز چون عوض داره گوشت دار به جرمی یانه و جزء وجود پذلک وحیوان کنیه زنیم یانه کته کبوس میگیرن و لقانیه قرآن به تهاوود چه جز زنیم تهاوود زنیم بو بو او بوس می‌میرد ماندم میه چه بعضی از زین عزیز معنای کرده‌شون ویقانیه معنایی شوی زین عزیز خود کرده که کتر پی نی عزیز نداره بوده پس چه نخشی بوده ما نا ام زمینه صفات اختیاری و اقتصادی فرد مورد رو نداره. کامویی که بوده ما از و زندگی و خصوصیات ما رو نمی‌دونیم آیا او کلمات می‌شنید؟ بوده ما نمی‌دونیم. اما شبه تو ایجی می‌شنید. تو باعث علیتین فجایا و خصوصیات و آمیجات خصوصیات ام جه آفرده آوا غلگران فیلسالی آوا بیچشید جنبی بودیم آوا خور انقلابی آگرام. جاء مع جري أو شعارات ذكرك كبعض الصفات الخصوصية التي أنهاذك المستحق أن أوبو تباخر كأو تنفره وأنا بيني بوات أو إذا متصل كتحديده رجمي الشرك لما كارك هو قدر تنبيع عنه معرض المعارك حكم النزير سلايك أبو نزير أم صلته جارية لهذيك كحود من النذير هريش الساعي أبو نذير. يعني أجل نزيل أصحاب الجنة بانجل يابا أصحاب الجنة يا رسالي وجه رسالي وجه وجه عمر خاطعنا في يكاة وراء ملتقين مؤمنين وكيف قررنا لا كوار الحقائق مقابل ويصالوا ويصال بزدية ذلك شو أن ولكن المسلمين كانوا جميلين ما لكم كيف تحكم انا اقبلت بطلانه جاوى ان تكون كتابه في هذا المسؤولين فيه في الماكدون لا يمكن ان يكون لك ان يكون لك ان يكون ان لن نعم ان كانت محرمات او نياحه واتساب به الشيخ و او ندمتها منه لا بد من الى يوم القيامه ان لكم لما تحكمون لا نقسموا عبد اليمان بالبسط يموت و قرار هل بوتا هل شفتا للاسلام يحكمون لا بد من عبد اليمان يوم صنعهم أيهم لذلك الزعيم عبر صديقات كان ينزع منها معدو في المعنى زمانة بيئة قوية يجي منزع مني أمام شركاء لا دول ينبشي في المجرد هو قليد بقواه المدرح بس إذا الشراكتك أشركتك أو قصدها بأوانك لا يخوض فيأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يفشك عن صاق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم فرحكم دي باقائهم والشريكان يعني. دي في السحنة ما كان جنبوكا. أجر راسكني. لو رجاك ولا برهول حراس مع جرا أو نسخت قلب وغواطيني. والدعوات أكليك الجيش لمقابلة فرمان ضاي هسيمه. سجود كانوا. أنا نات وانو. نحالك. شاو جيان لخضار جيان ذاك الذي وذين فترات وجود يعني بوشا على اعاورجك كدعوتهم في اكريه تستجذب الناس وانو ذل الدالبي قالوا ايشو اللي قال سرين بلد اعاورجك اخوان بالنجات يعني وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم صالحون نحن اللي قال للدنيا دعوتك يعني بالسجود اي انتماني بين سجد في كل مقابلة فرما بوايك أستيو لحالك السالين بود إجمع معك النووي انتصار السجدة الدنيايا لك بكرامة انتصار السجدي أخرى لنائل نائل, نائل. ديابون روش من دعوه هم تسألكم أجغل يا ناعة عالمية نكونوا تدعوا على الجنوب هذا الشيء كان بيجي من الزحمة تنبول كيشن فوق ميرن فهم من مغرم مفقلون بوث باري كراندوين عن قرزناتو عن مبيانا وقرزاتو بوهناتو من شرطو هل كون اشتواتو مثلي أم عندهم الغيب مفاهم يكتبون لا لا شعر أصل غيب هذا ليه أمان أو أمان خليكا أي نصر أهدان بغوية الخاتسيكا سوريا تيكا خد داعي داعي أزيكي نفيد أي موشنا نقول لهم داعي خوکی وگر غیردوز بله خود تعلویه غیب با خودم دروس بنفعت خودان خاص عین دی خودان در زیمکل عیجون آونا به حیا و فرو و نتسعانو بی ماکانو متحیران خریدن فجاهیتی دارند وقتی عوات و او محیطی کرد و استعداد پیشی کرد خاطری کرد او کارهای دعایی فرم فصلی را شروع میکند. تو تعمو بگرد. ولا اعتقنك صاحب الخوت وضيريس على الاسلام يا جماعه تلك ابرزوا الحكم الربي اجتهادا في ذكر الكبير هو اجتهاد ابو بكر ما الذين كفروا لا يزلقونك بأضصارهم لما سلع الذكر ويقولون اننا مجلوب يعني وقتك أم مسائلة بمقاتعيته داعي جدان ينتقعك أو ما هي جدان بالذي أحسنه أو أي إله كأمه يستطيعون هالكامه إذا لم يكن هناك مقابلين منهارده نحن على كتابه للحاسب ورهانه يستطيعون صفاته وخصوصياته داعي بعالكين وخصوصياته ونشعلها أمان شاكبه أفهمين نزيكة بكشيله بنفرد ورهان البود نوان سب الرواني مجددا بو لغزين إذناء قد نغزين متابقا جاء بو لغزين متابقا هلأ وقلق أبوصورة كبتما لغز الشكل لغز الشكل أبوصورة كس ودو لو تهدهلو فريدهلو أبو إذناء قس يعني وقع الرواني قد تبا بو فهجي فأنا نغزي ساسش كبت أبا عمريت الفرخة در لكن أما الرواني قد يسد دنيش الكاركا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 وبر هو الا ذكر للعالمين واش ابي امسك البرنامج جوجل بشكل زوين تو درايه اخر جامعه بجن امسك تبي هنا لما الله عليه وعلى ما الحصول هذا أكشبوا عن هذه الغوابية وكيف يأتي؟ هنا إزلاق تحتها وطلبوها ما لا يقفر بحصولها يعني أولا أوعان خلاو أروادا نزيتوا بولسوا لواكل الدماء وسوس المداهنة وإزلاق تشبير والخبر هو خبر كاذيش أني بركيا يقوم وقد تدخل أن على خبره نحن كادر زيد أن يخرج بعضها في أنوار ذلك الثالث ما يهيد على الأخذ والشروع في الفعل فسيسي ومن أفعال مقاربة ديانة تتلسر الشروع في علاقة يعني جردون الشروع في المفعل أيضا سيكريب الفعل وقت فقط جعلك رضا أخذ أما نجيش لمنعاني شرعا نظن إلي أخذ زيد يتكلموا يعني زيد رايك الوقت تكرهه اهه واستعماله واستعمالها مثل كذا كان وكادج بكره في وقت طفق زيد يكتب ان زيد رايك البنوسين اخوانا اثمان وقف قاع اي عليهما من ورق الجنة وقعد محوان الشروعيان كره ويكو قال ابو كروه قال لك انه بخابو صاحوش صايدين بكوشه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 ايه ووضعت في جنان ما وضع لانشاء التعجب معنى التعجب والشغف وذابوا مفهم تو سهلك ايوني تعجبي اليي <تصحنك> اه اه شجاعة اه بيان قلت تعجبكتا بو الفاز زكي في اكي فينجي صيغه تعجب جاء نجي انشائي يتر يعني سيغتو خوش تيغل خارجا مين تعجبك الخبري بيس باكب بو لغزان متعجبونو شيف زددون خذك امي دوه زيناس وله صيغتان اكي ما افعله اكي اتعي به ما افعله ام تتيبتك ما يقرأ أول قرار جديد كثير جمالته عجيبة. أفعله هميشا بشون يا بمسيرته كفاعل مستقر هميشا بهو أشيتهوم معك. كني ما يكروشون أفعله ذي هميشا منصوبة غير مفقود. ذا تكتيب عن جملة أو تكتيب غير ما مفتراس محل المفعول. أفعل الفعل وفاعل هو أشيتهوم معك هي غير جمل مفقود محل المنصوبة. أعلم جملة ما شماك خبر بوي محل المرفوع وكما أحسن سعيدا سعيد شمي زريفا شمي حسني هس لتجيما يجيما مبتدى أحسن الثعر تعجب فاعل كي هو أجدهما سعيدا مفعول به همي شواتك مكرية أي أي شيء أحسن سعيدا وفي أحسن ظنير مستتر وهو فاعله أحسن هميش الظنير مستطر هاتيا ففاعل حياة. او قران مثلا سوره عبس قتل الانسان ما اطعاع يعني ما لك بالانسان شنو يكفر بكش اوه يلي قتله بالتالي الانسان لا يتعجب من تجي عجيز دعك على الانسان يكفر ما مو انسان بحال أكثر اكثر فعله راعيه ما كان هي جمل مفعوله محلل منصوب ما أكثرهم أم بديم يا له قائد ولا ما أصبرهم على النار. شو اللي يسبل في جند الزعاقش شو كذي له ما عمله تدا أصبر يتفوت العدو فعل غيظ ذي غما هو ما بيقول منصوب على النار جار مجهل مفعول به لسه ليه محلل منصوب وتعلقه أصبر ما أصدرهم على النار في غيدهم أفعل به والأحسن بزيد أني شهد اوسع أوسى بمعنى ما أحسن هو يعني شهد يحصل فيها الزيد لذلك لا يجي أفعل فعل تعجبه به جار مجرورة بيت الزايدة على لغنى أوسى أو هي كمجرورة محلا مرفوع فعله أفعله فيش معناها نشاهد لتركيبها و تركيبتي احسن بزيد يجي احسن فعل تعجبه بزيد جارو مجروتو ببيت زائد فعلقنا و سي ااو زيدك مجروره و سيريد بائك محلا مرفوعه فعله احسن ايش اما تركيبها لاقوى اعلى افرني اصدع بهم و يوم تاتوننا يوم ياتوننا شفنيه بينا أهو جوار الدين ده يا اما الدنيا صنع وبسر يعني اللي كان قصدك مش بقى نادي يشداول هيش خطه دماغيين ولا يجي لي جوزها بقى شاوباز لا دي غيرين لا تشفي بيزلوه على اللي نويه او نصحنا في عشر انجيز اسمع بهم واوفر جلب بهم ما فيه اوفر بقري بهم اسمع ولا حسبوه ليش نماوبين لا قتيبة إيا اكرم بخلق نبي ظانه خلق اكرم بخلق نبي يعني شو هنيك باعزمته مكرم دورس عفرينش عام في رمضان خلق كزينه دي بعده جواني في البرازيلي في في ولكن يجب ان يكون في خلقنا لن يكون بخلق نبي يجي يكون في خلقنا لن بخلق في خلقنا لن يكون في خلقنا لن ولا يبنى يعني إلا مما يبنى منه أفعل التفضيل بلا خلقنا لن يكون في خلقنا أفعل تزيلاً لبناء كلياً كما نتوزح لها لشعبه ويشي يجي بأن يكون فعلا سلاسياً متصرفا قابلا للتفاضل أولاً أشياء على كسي حكيمي متصرف بي أن يقابل بالجامد بالجامل بي ودعاً قابل تفاضل جميل صفات المورز بكريه لأما فضيلة بلتريه بي متصرف بلصرف كسيتش ويتوصل في الفاقد للشرائد بمثل ما أشد كما عرصت إصفاء كلياً لا فعل ذلك فاقده او شراء تبول لوسعتنا اشد فلوات لا افعل كذيله او ذلك مفعولنا افعل كذيله يا ابن عثمان وقت جربنا من بيت افضليات الشيخ دائره كنت مقوله وحافيه يجيب هو اشد استنباطا مفعولنا يا هو احسن استنباطا او هترسكين ليش ما اشد دروسكين يجيب ما اشد مفعول بطشه شين شديدة، جاز بس سلطة عبيا في أكرين. نزل نعم. في سينتر نزل ما فعله فذكر اقتتال، يقتلين ما أفعل تذير مستقيم ما أفعل به. ما أفعله، وما أشده، ما أفسره، ما ندرسه فيه او أو بشرية في صورة ذكرتي ولا يجوز التصريف فيه أفعل تعجل تصريف لا كريه إنه شيء ما أفعل ما أفعل ما أفعله يا أفعل أفعل لا أفعل سنفها كريه. ولا التقديم ولا التاخير داخل أخذي يدبره معمولة شيء يا تأخير لا هي اللي ما تشبه، بس كريجي ما سعيدا احسن يا سعيدا قيدا بلو سعيدا ما احسن احسن ما سعيدا بشغلي اشيرت كل منافسك ما افعل ما افعل ولا الفصل اذا زجني فاصلك بين او ست ركلك نجوملك موجوده و اجاز المازني الفصل بظوارثي و المازني و تي كيجل محويه لا ادر فاصلك بزر كفت قناك وكما احسن اليوم زيدان الزيد امروشانيك خصني هس إني لا تكيبك المعبتدى أحسن فعله فاعله واجده ما اليوم الزيد فالزيدان مكهوله هو لا اليوم هنش بين أحسنى وزيدان فالعمرين في, في الويا ولي أما قول فقط باقي أما تذكروا انه يعني كذلك لما نسال متضمنه كمان من او غن فعل دار اليابد قلت اليابد يعني خاص تعني وصف مثل كذاك يعني ضرب الى صهره هو ما في دو فعل حز وفاعله اسم معرف باللام نعمي كيف لأفعال المتحى كفاعله هي. يا اسمي كفا قالت, قالت نعم الرجل حميد يعني باش تأيك حميد كيجين نعم فاعل المتحى الرجل فاعلية أعند جملة فعل خبرة مقدمة وحامل ذلك موكذاي مؤخرة يا باشتر تربيجين نعم الرجل أحمد تأجر أم جملك قشرة إيمان ما في هز فالكيف كين؟ نعمة إليتة الرجل إليت فاعلي أحمدو إليتا وفي ذاية مؤخر جملة نعم الرجل إليتا خبرة محزام أما جورك أو مضاف إلى المعرف باللام يا إذا فاكر يبولي كلميك ألف وفي غلام الرجل حميد نعمة فعل مدح غلام الفاعلة إذا فاكر يبولي الرجل كألف وفسيل كأيدت خبر مقدم قيدون رامي المصداقي مؤخرش